اجمع الى السلام هو هو يا حبيبي هو هو يا حبيبي متحدش عن المصطفى فما هو من الذي تكلم ان العربون بالعرض على الله من العرض على شيخ يدي الشرجيه محمد يا ابو حسام اعمل خير مولانا بينت الحبيب سمو المنعم و الحكى عبد الممالك و الحكى محمد ابو عبد المنعم و الحكى محمد حمد ابو أبو و والحق سيد عبد العلماء أبو محمد حكى حكى حكى حكى أبو حكى والحق حكى حكى والحق سيد حكى حكى جمال أبو حكى حكى حسن أبو حكى عند السيدة العظيمة وعبد مستلسين كريمي عند عبد الرحمد وردوان عند كريم فوش فالحدي أحمد عصبور فالحدي محمد فؤاد فالحدي عمر وقمنا يارا والحدي سيد عبد البصر تفيد محمد وعم حدي رفع ترفع انت حضر منوريني <تصفيق> يا حليع النبي يا ولد اللي متنفد ما بوصعدش واللي شيرك من ما بيعرف معنى عيش وش الخمارة عشق اسامه وش كتير خد خد يا راهي ما تديري اسيس يا مقاسس اللي خدم بالأمان على عتاب اهل البيت متربي تربي يومي يا ما ناس عامله ومفتحه وناس متسحى وبتشوف لكن ماشيه بتحس وناس ما لهاش كلام على الدراويش ماشيه بتتكسب على كل حال يا سيدي رضوان ما يهمناش الكلام والبلا ويجرح بيحسس الكوسه يا محمد اليونس اللي محمد سعيد الكوسة او شباكي يا ويا جماله وناجر ادراح البركة الكبير ابو سعيد ويحب ايه خبر Man, man, في man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, وحبيبي يليل انا ولا حب يليل اسيبي ناصف الحب اسيبي رضوان الحب صحف ترى يا حب صحف ترى يا حب الاخوه الاخوه الاخوه الاخوة, الإخوة, الإخوة, الإخوة المتحبين حب يا حب يا حب انا على دينك يا حب يا بو العزم يا حب سيد الاربعين والحب سيد الاربعين يا حب سيد عالي يا وهله سيد محمود والحب يا شوشه يا حب اسيد عامل يا يا الله عالي يا الله عالم اسيد عامل يا يا ابو عابد يا حب يا بخليل الحب يا حجازي يا حب يا ابو عيسى والحب يابو عيد وادي الحب امير الجيش يا حب امير الجيش يا حب امير الجيش يا حق أمير الجيش يا حب يا حق عليكم يا حب أشد سعد من الحق أشد يوسف يا طيار فطر ما يعلكميه ديري بناظر زيه أي فطر على يعلكميه اديري ماظر لي يا مركبي يا مركبي يا مركبي يا مركبي يا مركبي, مركبي على اعمل معروف يا مركبي نقرخ من معاك لما رقت الشفاه ادينا على البر معاك معانا احبني معروف يا ملكي عقرخ من معاك ومطلوب مطلوب يا دعزه مطلوب انت مطلوب مطلوب طلب الحبايب على عيني يا خمر ما تخاف الله يا مسكين ما تخاف الله قتلت الناس بالسكرين خبر الناس بلاي نظيم الله طوح في كريم يا خماري من الوسوس خليك كساسك مبيان مولا الهوى مولا الهوى مكانك الدنيا عمران يا خماري من خلي خساسة خلياية صداد واضح لألوسوس خلي خساسة خلياية من الهوى و من الهي The world is ours. No more fear, no more pain. The world is ours. Balushali, balin, Allah. Balushali, balin, قلو الخال وقال بالنش مجيب كلبه ملب عن ناش قلو بره يا لش قلو بره وما ودحنا حبينا خلاص قلو ايد حبيبي شرشنا حبينا خلاص حبيبي اصل الحلال من عند الله اصل الحلال ارغب الله يا خاله خافت خاف يا فمرنا بالله قتل الناس بالسقي قتل الناس تسمي خبر الناس الى النبي خبر الناس الى النبي وخبر الله يا فكري يا النبي يا عزيز شفتك سعاده يا النبي لا يا عزيز شربت سسبع عطر دينا يا اللذين يا روحيا شربت سسبع خمر مري شربت سسبع خمر مري خلوه دلل خمر مري على صواني يا اللذين يا علي يا اللذين يا عزيز شربت سسبع عطر دينا يا اللذين يا ست ست ست خمرا نعيه خوير جلد خمرا على ثواني الفضيه على ثواني الفضيه يلا بينا يا فتحيه Yalla bin ya fadhil, aywa. Yalla bin ya safar, aywa. Yalla bin ya mumamil, mumamil. Yalla bin ya mawwah, yalla bin ya su'a. Yalla bin ya jale. Mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, mawwah, يا النبي يا عزيزه صبحك سداع تروي يا ولينا يا رقي صبحك سداع خطر نقي صبحك سداع نور نقي يا ولد ان نخل نور نقي على سوالك رضيه على سوالك رضيه اسم الحلال من عبد الله يا عمر ما تغفل الله In the name of the sugar, in the name of the sugar, as sweet as sweet as sweet, but in the heart we are not in love. In the life we are not اذا حبيبي شربت الكاس اللي بعصيبك منه اللي كاسي بدمك خيل بعيد عنه اللي منه, اللي منه اللي بعيد عنه لا تضح ولا يشتري منه إن مكناكي على عدمه مكناكي نبكي على عدمه اصل الحنان عند الله ريني شوف لخمره الحق هذا بالصحبه ربنا يرحمه الله اخو ابراهيم فتحى رجب الشريف للقطه اهله فتحى الصحبه علنده This is a sin, sorry, yeah, yeah Me do, we need you, need you, need you, need you, need you,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 يا ابو غني على الجبل بير ودي لي ع الشجر الحب قول لي قالوا الحب قول لي قالوا القلب والله والله يا يا ابو عبيد من ميديل مليت بالمدايين نفسها شهوة لا منتهى نفسها شهوة لا منتهى ربنا غالي حييه يا رب مرت خاف اللم يا خيال مدابنا قتلت الناس في السكري قتلت الناس ناس في ولا كل الماشق ويناس عيشة كلاش في كلام أبيدي أبيدي زي أبيدي تعزيدي يا دواية يا بناية يا رضاية يا بزاية يا رحر دول غير أفل عالمية أفل عالمية يا بدا يا بدا يا سيد اماره سيد علي يا سيد اماره يا سيد علي الحق يا علي بجازيب يا علي سيدي رضوان سيدي ناصر سيد رضوان سيد ناصر حبي حب يحب وحب ومتع الحب أفزلا صوف يا خمر لا تخاف الله فتن الناس بالشكر تعرف الناس من وخبر الله وخبرناه تجاه بدر تقول يا رجال النسيب حكيتوا لي طبوه بالي بلاقي طبوه بالي بلاقي ياخذ الانس فحتوي ولولا هذه لنفس وراح نغدى هذه لنفس وراح نغدى اعرف اجرابي اعرف اجرابي طبوه ياخذني سبسك من أجل نفسي ورحلاك أرد إقراراً لي أرد إقراراً لي أصلح حالك وعدل أمري بطاها اللي بيحيب للا واصحابها. عناي حاضر طلب الحبايب عيني اسرح يا غاب بلدي والبلدي يوكل يا ولا. عيش في البلدي. البلدي يوكل. احنا البلدي مفيش اللحنة. وكل الناس عارفين مطرحنا. يا سعدك يا اللي انت شرينا. ويا وعدك يا اللي انت بيهنا. I'm so hard فضل ويحيي الليلة. يا رب عمال عندكم. الحب و اهله. حديد و رمضان. او كل الهند. حج رمضان بغادر وكل اولاده بغادر. والحج فضل بغادر. الحج و رمضان. وتسويق وسائل حمل بطروح. نحيي الليلة وصحبها. <تصفيق> يا سلطان سيدي يا ابو سيد سيدي انت المهمين محمود ابو فؤاد وابو We we we show you. We show you the light. We show you the light. We show you the light. We show you باب الاب على بابك لبن شوك وخليك شالع الدلالي ع العاصفه نورك انت في سيد الله سيّد العالمين انا الا وحد تعالئ ياما تمسك الشرث ياما الله هي سيّد البرهان يقدرك يا طهارا يا طهارا يا طهارا كل قلب حياك يطهرك يا طهارا يا طهارا يا طهارا يا سيديه الطهارا يا قلبي بالحب الطهارا راعي الله بحب حياتي يا المستني الدين في نظره راعي الله بحب حياتي المستني الدين في نظره رجعنا احبابي يا طهرا على بابي إيه؟ يا طهرا رجعنا يا طهرا على بابي يا طهرا وانا البحر يا تبا. يا طهرة يا طهرة يا, طهرة يا انا قلبي بيحر في الصبر ما سمره طيبه يا بيريه ما دام وعدي اقردك بي اللي يحب بيدي يرلي اللي يحب بيدي يرلي مهما يد تنتالي صبرك يا جلد شوي علي, علي. بكري السؤل واعيد كل العشقي يا مهرا سيدنا الحسين يا مهرا كل العشقي يا مهرا من لعب دي يا قلبي ولا قلب حد يا طه يا طه يا طه يا طه من قلبي دي <تصفيق> يا طهران <ألو> وقلبي <اللحبيبك تصفيق> <الكريم> ولا حبايبك بيي الكريمه ولا الحشيش <تصفيق> عشيق بناد علي اللي بغبغها اصلا من الله وكل يا يا كل لا يا طهرا يا الطريق يا لالا وانا قلب حد يا برا يا طهرا يا طهرا يا سيد الطهرا انا اللي بحب الطهرا يا قلبي مدحبك والغيره واجلب البيت ودي اقضي العمر يا لي في حبك بلوا كل من عشق إلى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 ربي دول دول يا رب يسفن وريعة مريه يا ملحدوا اللون مدارية أروح للي لبيو أشتري أروح للي لبيو أشتري يا بطل يا يا اه روح يا اه يعلم السر سر الولد من ابي القد و بك وحقي يضحك بحاله يا حاله احلى حاله انت من امن من بك علي على المشرحة نشرحه هي سعاده هي صفاء هي نوال هي دلال من اللي يهدي الذين بين يقتل ولد من على ولد والذي يديه يا ليلى يا ليلى يا ليلى. ليلة الليلة الليلة. ليلة ليلة ليلة يا ليلة يا ليلة شين شل الغدا يا نسقنا تحت الباب يا عشق رجل روي رجال رجال الحب عش وحب متع الحب أفزناك عش وحب ومتع الحب أفزناك حبيبي يا أبو ياسين حبيبي يا حلي. لله نصر سربا لما تنشوف انزل سربا لله لله نزلت حمى نزلت وسر اشكر ربك ولا تنسى ومن ما قلبك قوم الله الحنان كل من الله الحنان والرضا لله حبيبي ابل على مين حبيبي ابل عينين لما يتبوي يا باب الزيت حبيبي يا ولي الله كمكواب الشوق يا ناس سئني مرار الفاس مل الخالي وملنا يا ناس قل من مالو قل من مالو قل من مالو لمالي المجنون هو نايل على النبي يهديك الحب يا بعده وغيري اللي هنا ما فهم الحب في اللي me, darling, I'm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 يا رب سلمتك أميري رجب نصيبي يا أدري لك لطايا البدري عدينا من على الإيمان كل العشقين يا, كلنا يا بارا زل العبدية يا مولانا كل العشقين يا بارا والعيني مولانا ونهل بحبك يا تبقيني ورحتك أشيك وسامة والحنام مطلوب أشيك وسامة ولسه على بكل اسبوع واللي مايموتش بالحب الله لا يدعمه حني أجاب حني أيه حني على عقلنا بحي أول حق السايدة أجاب رهيب We'll have to have it. We'll have to have it. We'll هلأ الشيخ عشان الزم الحم لعب لا تفض مبادئ وأولادنا طميق وكابتن سعيد عباسة الحضر ايوه كده احنا قلنا حلوة, حلوة, حلوة, حلوة اذا حضر طبيب المبالي هنا يكشف على جسمي ونادى طبيب الحسن ليس الطبيب اسمس قلت له ليه يا طبيب المدا تنسى انا اسمس قال لي خليك واقف على عتبات اهل البيت لما تنسى بس راسي لما يصدوك هيوصل 750 انا نسا <تصفيق> النبي عم ماهر اللي بيحب اهل البيت يعزوه وللاسف اللي حدبنا نور معه وفريسه حزن الحفر عم شق الصالح العربي وفرقته ونحب اهله ابو محمد ابو <تصفيق> اللطيخ الو يا سيد الانوار يا <تصفح> محمد ابو خارس الو يا سيد الكفر من اميرة مونة يا بك الامان اهامي من يسيبك من واشرب من الراي على الراي يوم سابق تبني عشاء كل يائد مره عمل حج اللي بيحيل حج جمال والصحبه الحلوه ايوه سامع سامع سامع سامع سامع I oh, love سبينو على الجواب السيسي السيده لينا يناولو سيدنا الحسين القدح لكل اللي ملاه بحبر الهوى السيسي السيده لينا سيدي I'm a Sim, sim, sim Is he plugging all هاشم امي هاتي يا سيد يزيد يوم الحال يا سيد يزيد نجهل الموت عليا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 برك يا امانيه ايوه يا حاج هاني اماما يا ماما عاقي اوو جو جو سسته هي في كل سرييه كلميه يا مشرف في السان يا زولا ابل لك شنان اللهم من شر ابي الزين اها اها خبر اللي شرفها أهل الزه وعلى بابك يا مرو وعلى بابك يا مرو يا شيخ يا ميا يا ما يا منك اي سبب لا عالي كل بقيت ما جرح لحال يمس في البلاد يا <تصفيق> We should be more than we are. We should be more than we are. We should be لما عبد يا الله روحي يا بكابر الحرب اذا يا يا شبابها يا مخرجت أولية. يا الله أولية مخرجه قل يا يا قاضي تحل الحال في دي حالي حال سعى عقلي كل فايت ما غير حل حان يا سيدي زيدا انظروا حن لنا لي يا سيدنا يا يا يا الله ولو ولو تسعى خيله بباليهاشد يا سيدى زينه النظره وحن علي شدعيلي يابني وهنا يا سلمى يا يا سلمى يا عم ياكل عجل الشيخ محمود يا عم يا بلطو يا ابو نياه قهيوه يا عم يا جاوزني سيدي يوسف يا طياره ياها واصحاب مكه النظاره يا سيدي رجوا لله الله يا سيدي Shou sha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Minha saída, saída Vem, vem, vem قصالو يا عقيله بني جابر مرحب يا زينا. أنا يا يا ساعي يا قديم متاري يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا, حمد يا حمد أنا اللحد ولا كلها الهذا يا مريني ولك كل هذا يا مريجي لا تخف أبدا وشتحذري بذكري ما بين البالي البالي والعالمين عم عم يا جيلنا عم الحاج سمير عكاشة حبيبي يا قبل عيني يا سيد ابراهيم يا سيدي بره هه يا عم يا بداوي سيدي يا بربعي يا عم يا زينك يا كي يا كوتك دوار دي هيكل وصاغه جميل يا قبل فتيان What? I Dana, dana, dana, dana. I am the one to answer. The question that I am asked. And I tell them I am وعرفت عرفت اللقاء يا يا يا يا يا فيك الحلا فيك الحلا وعشت فيه في احضانك يا